ويحدثنا في ا ل أ س ط و ا ن ة ا ل ح ا د ي ة والعشرين عن تتابع الوفود على الرسول صلى الله عليه وسلم و ق ص ة ظهور م س ي ل م ة الكذاب و ح ج ة الوداع فمع ا ل م ا د ة ثم جاء وفد عظيم يمثلون م ئ ة أ ل ف رجل وفد اليمامة وفد بني ح ن ي ف ة وفي الوفد م س ي ل م ة الكذاب فوصلوا نزلوا خارج ا ل م د ي ن ة دخل الوفد كلهم على ا ل م د ي ن ة إ ل ا م س ي ل م ة ما دخل ج ا ي ما هو راغب في ا ل إ س ل ا م لكن سيدهم ما يريد يتخلف عن هذا دخلوا فاسلموا ثم النبي صلى الله عليه وسلم أ ع ط ا ه م الجوائز يعطيهم الهدايا وكان هذا من عادته حتى شجع قومه على ا ل إ س ل ا م فقالوا يا رسول الله إ ن فينا رجل من سادتنا لم يدخل معنا فقال ما دام يعني يحفظ لكم متاعكم ليس بشركم ما هو ا س و أ واحد فيكم الذي يحفظ لكم متاعكم يعني عمل لكم معروف يعني هذا معنى ا ل ك ل م ة ان عمل فيكم معروف ان يحفظ لكم اغراضكم فخذوا هذه الجائزه ة ل فاخذوا ا ل ج ا ئ ز ة ل م س ي د ن ا وقالوا لا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما دام هو يحفظ لكم متاعكم فليس بشركم قالوا انظروا مدحني محمد الان كلهم اسلموا الا هذا فبعدين دخل معهم ا ل وجالسين في المسجد تعرفون المسجد النبوي بيت النبي صلى الله عليه وسلم لاصق فيه ما بينه م الا جدار وفيه ستار ما بين بيت ع ا ئ ش ة وبيت المسجد النبوي النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الستار و يدخل على المسجد ي ص ل ي ب الناس فجالسين هؤلاء بني ح ن ي ف ة يتكلمون هذا جالس ظهر لبيت النبي صلى الله عليه وسلم مسيلم جالس وظهر لبيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال و يتكلم فقالوا متى تسلم قال ان جعل لي محمد الامر من بعده اتبعته اذا يخليني انا ا ل خ ل ي ف ة بعدها اسمع وهو يقول ه ا ل ك ل ا م النبي صلى الله عليه وسلم قال من البيت سمعت فالنبي صلى الله عليه وسلم ام سكعود صغير في الارض يسمونه العرجون فقال والله لئن س أ ل ت ن ي هذا العرجون ما اعطيتك اياه مو الخلافه اعطيك العرجون هذا ما اعطيك اياه و والله ما اراك الا الكذاب ما ر اراك الا الذي قال والله ما أراك الا الذي اريد في المنام ولئن ادبرت ليعقرنك الله كلام ناشف شديد ف م س ي ل م ا ماسي ثم رجع بن ح ن ي ف ة في ا ل ص ح ا ب ة ي س أ ل و ن ه الحسن قال يا رسول الله ايش هذا م الذي ا اريد في المنام ايش قصدك قال اني ر أ ي ت في المنام ان كنوز الارض جمعت لي ثم وجدت في يدي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا سوارين من ذهب بغضتهم ما احبهم نفخت عليهم طار السوارين قالوا يا رسول الله ما اولتهما ايش تفسير هذا المنام قال اولتهما كذابان كذابين يخرجان في ا ل ج ز ي ر ة اثنان يدعيان النبوه يعقرهما الله و فعلا خرج الاثنين قبل و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم مسيلمه في اليمامه والاسود العنسي في اليمن وكلاهما الله سبحانه وتعالى قضى عليه بعد و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم في حروب ا ل ر د ة و ق ص ة مسيلمه ط و ي ل ة لما رجع م س ي ل م ة ارسل للنبي صلى الله عليه وسلم وارسل له ر س ا ل ة من مسيلمه رسول الله دعا ل ن ب و ه ا ل آ ن إ ل ى محمد رسول الله أ ن ت نبي و أ ن ا نبي أ ل ا إ ن ي أ و ت ي ت ا ل أ م ر معك فلك نصف ا ل أ ر ض ولي نصفها ولكن قريشا قوما يعدلون يعني يظلمون ف أ ر س ل له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إ ل ى م س ي ل م ة الكذاب فمن هنا صار اسم الكذاب السلام على من اتبع الهدى اما بعد فان الارض لله ما هو انت لتقسم الارض الله يقسمها فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين استمر امر مسيلمه واشتهر امره بارتداد واحد من ا ل ص ح ا ب ة او من المسلمين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم اسمه النهار ابن ع ن ف و ة هذا بقى و ب د أ يتعلم الاسلام ب د أ يحفظ ا ل ق ر آ ن حفظ ا ل ب ق ر ة و حفظ على عمران على يد ابي بن كعب ب د أ يتعلم حتى صار عنده علم و صار عنده ق ر آ ن فالنبي صلى الله عليه و سلم يقول أبو, هر... ابو هريره في حديث ا ل ر و ي ه ابو هريره يقول كنت جالس مع النهار هذا و مع واحد ثالث من الانصار جالسين فمر علينا النبي صلى الله عليه و سلم يقول فقال لنا ق و ل ة ع ج ي ب ة احنا ث ل ا ث ة جالسين فقال ان احدكم في النار ضرسه كجبل يوحد ضرسه في النار مثل ج ب ن يوحد يعني هذا من اهل النار واحد فيكم من اهل النار يقول فخفت خوفا شديدا يقول بعد ف ت ر ة مات الانصاري على الاسلام فزاد خوفي بقيت انا ونهار وهذا م ص ل ي متعبد يتعلم ويحفظ ا ل ق ر آ ن ويقول خفت تكون ادم ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل نهار هذا الى بني حنيفه يعلمهم الاسلام الان تعلم حفظ ا ل ق ر آ ن و تعلم العبادات و كذا ف أ ر س ل يعلم اليسلم بني ح ن ي ف ة فذهب النهار هذا يسمى النهار الرحال فذهب الرحال هذا الى بني ح ن ي ف ة اول ما وصل قبل ما يجتمع مع الناس استدعاه مسيلمه قال يا نهار اذا قلت للناس اني نبي جعلتك وزيري فطمع في الدنيا رجل فقير سبحان الله الان يصير وزير ف ج أ ة طمع في الدنيا فلما اجتمع له الذين اسلموا من بني ح ن ي ف ة والكفار من بني ح ن ي ف ة قالوا ما يقول محمد قال ان محمد يخبركم ان مسيلمه نبي مثله فارتد من اسلم من بني ح ن ي ف ة على يد ن ع ا ر و ب د أ الناس يؤمنون ب م س ي ل م ة فاشتهر امر م س ي ل م ة بهذا الامر الخبيث بتصرف نهار الرحى وهذا يدلك على امر اننا ح ترى ما نعرف الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم وثق بهذا الرجل وانظر ماذا فعل ليس لنا الا الظاهر الا ما يخبرنا به الله عز وجل لذلك في ا ل ع و د ة من تبوك النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا ينزلون كان يرسل الابل يرعاها الرعيان ف أ ر س ل بعيره فضاع ضاع بعير النبي صلى الله عليه وسلم ف ب د أ الناس يبحثون عن بعير النبي صلى الله عليه وسلم فواحد من المنافقين كان جالس في خ ي م ة واحد من ا ل ص ح ا ب ة وهذا الصحابي عند النبي صلى الله عليه وسلم فجالس المنافق مع ه كم واحد فقال هذا يزعم انه نبي يضيع بعيره ولا يدري اين هو اشهد نبي هذه النبي صلى الله عليه وسلم جالس في هذا المكان الان هذا يتكلم في ا ل خ ي م ة النبي صلى الله عليه وسلم في مكان اخر صاحب ا ل خ ي م ة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان رجلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان رجلا يقول ان هذا يزعم انه نبي ولا يدري اين بعيره الذي ضاع واني لا اعلم الغيب ولا اعلم الا ما يخبرني به الله وان الله قد اخبرني ان بعيري في الوادي الفلاني قد امسكت زمامه تعلق زمامه ب ش ج ر ة هذا الذي حبسه راحوا في الوادي لقوا البعير هذا الصحابي اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم رجع ف ي س و ل ف مع ا ل ج م ا ع ة قالوا يا ج م ا ع ة صار شيء عجيب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن قال ع د ي ن ق ا ان في واحد يقول كذا وكذا ويزعم انه نبي واخبرنا وين البعير فقالوا لا تدري من ا ل ل ي تكلم قال من قالوا هذا صاحبك اللي في ا ل غ ي ب ة فقام اليه ويضرب فيه في رقبته قال قاتلك الله قدبحك الله انت تقول هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فظل يضرب فيه ل ع ن انقذه الناس منه فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وثق بنهار فانظر ماذا ع ل نهار ك ن ق ل ل ب ع يقول ه الظاهر نحن ليس لنا الا、الظاهر. ولذلك ي العلماء من ك ان م ت د ي ا يريد ي ق ت فليقتدي د ي ب م ن م ا ت مات اللي ع ل ى الاسلام و ا ن ت ه ى و م ر ه على ا ل ل ص ا ا ح ق ت د و ا ب ه الاسلام ت ؤ ن فتنته ويقوم ت ا ب م س ا ل و ف و د من ه م ا ل و و ف د ا ل ت ي ج ا ء ت و ي ب ا ل ح ق ي ق ة م ا ك ا ن و ف د ا ا ل ن ب ي صلى ا ل ل عليه ه و س ل م ا ل من يفتح طيب قبيل الطيب عدي ا بن حاتم ابن حاتم الطائل مشهور كان هو سيد طيب فكان مع انتشار الاسلام ب د أ يخاف في الطريق من ا ل م د ي ن ة الى طيب في ص و م ع ة لبعض الرهبان فارسل للراهب قال ل اذا مرت عليك اعلام المسلمين ر ا ي ا ت المسلمين اخبرني حتى اهرب فجهز اغراض ه و جهز دواب ه و كل ح ا ج ة فلما جاءت رايات المسلمين ارسل له الراهب قال قد جاءت رايات المسلمين فان كنت تنوي ان تفعل شيء ف ف ع ل فهذا ماذا فعل اخذ اهله واخذ امواله اهل ه زوجته واولاده فقط ما, ما اخذ اهل الاخرين فقط زوجته واولاده واخذ امواله وركب على الابل ا ل س م ا ن اللي جم جهزها وفر الى الشام عند النصارى وترك ط ي ب جاء المسلمين احتلوا طيبا خ ذ و ا ط ي ب هرب من هرب واسر من اسر من بين الذين اسروا اخت عدي م ن حاتم وجيء بها الى ا ل م د ي ن ة وضعت لهم وضع لهم شبك حول قريب من المسجد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم كلما ذهب الى ا ل ص ل ا ة فاول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وقفت له هذه ا ل م ر أ ة فقالت يا محمد انا ف ل ا ن ة بنت سيد قومي بنت حاتم الطائي مات الوالد وغاب الوافد يعني ابي قد مات واللي يرعاني غاب اللي هو عدي فارحم واكرمني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من الوافد من الوافد الذي غاب قالت عدي اخي قال الفار من الله ورسوله يفر من الاسلام يفر من الله ورسوله وسكت النساء وسكتت ايش تقول جلست ثاني يوم نفس الموقف نفس الجوارح ثالث يوم ما قامت خلاص فقدت الامل تقول فاذا خلف النبي صلى الله عليه وسلم رجل هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه ر ف ت ه فيما بعد فاشار اليه قال ق و م فقمت فقلت نفس الكلام قال من الوافد عدي بن حاتم الفار من الله ورسوله اما انت فنطلقك ا م ر أ ة ك ر ي م ة ش ر ي ف ة نطلقك واما عدي فان جاءنا لنكرمنه ل ش ج ع على الاسلام فقالت يا رسول الله اذا في احد ذاهب الى الشام فاخبرني اروح ل ى اخي وفعلا في ق ا ف ل ة كان ذاهب الى الشام ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ارسلها معهم وصلت الى عدي بن حاتم عرفها من بعيد عرفها من بعيد فاول ما شافته صرخت الظالم القاطئ تتركنا وتذهب تفر بنفسك واهلك واحنا ما احنا اهلك、بلد. فهو طبعا عتاب له موقعه صحيح قال كل ما تقولين حق انا غ ل ط ا اعترف فسبحان الله الانسان لما يعترف ب خ ط أ ه اللي امامه يلين اللي دافع اللي امامه يتشنج فهي لما ش ا ف ت اعترف ولانت قالت يا عدي جئتك من خير الناس يقول عدي وكانت ا م ر أ ة ح ا ز م ة يعني ا م ر أ ة ذات عقل في بعض النساء لهم ر أ ي يقول هذه من النساء اللي لها ر أ ي ح ا ز م ة قلت ما ا ل ر أ ي عندك قالت يا عدي ما يعدم أ ن يكون واحد من رجلين إ م ا نبي و إ م ا ملك يا, يا نبي ا ل آ ن يا ملك ا ل آ ن يملك ا ل ج ز ي ر ة ف إ ن كان نبيا فصحبته شرف الدهر أ ي شرف أ ع ظ م من ان تكون صاحب نبي و إ ن كان ملكا فوالله جئتك من أ ك ر م الناس كريم فلن تعدم خيره قال والله هذا ا ل ر أ ي فرجع وصل إ ل ى ا ل م د ي ن ة النبي صلى الله عليه وسلم استقبله أ ح س ن استقباله فرح به سيد ط ي ب وابن حاتم الطائي مكانه في الناس ع ظ ي م ة فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم أ ي استقبال عظيم يقول أ ن ا ق اشوف ع د أ هل هو نبي ولا ملك يقول ف أ خ ذ ن ي إ ل ى بيته يقول ونحن في الطريق ا ل آ ن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع واحد من سادات العرب من اشرف العرب يقول واحن ا في الطريق جاءت ا م ر أ ة عجوز فامسكت يد النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اريد ان احدثك يقول فتركني ووقف معها فظلت تحدثه س ا ع ة وانا واقف فقلت والله ما يفعل هذا ملك هذه ما هي اخلاق الملوك اخلاق الانبياء اللي يهتم ب ا ل م ل ب س ا د ة مثلما يهتم بالضعاف لما انتهت م ن ه يقول م ا ش ا به حتى وصلنا الى البيت دخلنا البيت فاذا ليس في البيت شيء الا حصير و و س ا د ة من ليف ما عنده شيء في البيت فقلت ليس هذا ببيت ي ملك هذا بيت نبي يقول فلما اردنا ان نجلس رمى علي ا ل و س ا د ة قال اجلس عليها قلت فرميتها عليه قلت بل اجلس عليها انت يقول فرماها علي ه قال بل اجلس عليها يقول فالح علي فجلست على ا ل و س ا د ة وجلس هو على الارض فقلت والله ما يفعل هذا ملك هذه اخلاق ن ب و ة ثم انه قال ك ل م ة ع ج ي ب ة قال يا عدي الست على ا ل ر ك و س ي ة يقول فتعجبت ا ل ر ك و س ي ة دين مندثر ما في أ ح د يؤمن فيه يقول إ ل ا أ ن ا ل أ ن عالم كان يتعلم ويقرا عرف عن ا ل ر ك و س ي ة آ م ن ب ا ل ر ك و س ي ة دين ما بين ا ل ي ه و د ي ة و ا ل ن ص ر ا ن ي ة يقول الناس يظنون ع ن ي نصراني لكن ح ق ي ق ة نفسي أ ن ا ركوسي يقول حتى زوجتي و أ ه ل ي و إ خ و ا ن ي لا يعلمون اني على ا ل ر ك و س ي ة يقول ما في في الدنيا أ ح د يعلم عني على ا ل ر ك و س ي ة كلهم يظنون اني نصراني بينما أ ن ا حقيقتي اني ركوسي هذه ا ذ ا ع ق ي د ت ي لكني لا اظهرها فقلت نعم قال يا عدي الست ت أ خ ذ المرباع من قومك المرباع نوع من ا ل ض ر ي ب ة ت أ خ ذ ه ا من قومك كان فارض عليهم ض ر ي ب ة يسميها المرباع قال نعم قال يا عدي أ ل ا ترى أ ن المرباع حرام في ا ل ر ك و س ي ة قال هذا ايش حرفك هذا الدين المندثر الذي لا يعرف ع ن ه أ ح د ا ل آ ن يعرف أ ح ك ا م ا ل ت ف ص ي ل ي ة ويعرف اني أ ن ا قاعد أ س و ي شيء حرام في ديني فقلت أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ك رسول الله عرفت و خ ل استقر ص ا ا ل إ س ل ا م يقول لهم يا اسلم ذهبنا إ ل ى المسجد ف ج ي ن ا نصلي ف ق ر أ النبي صلى الله عليه وسلم ا ل آ ي ا ت اتخذوا أ ح ب ا ر ه م ورهبانهم أ ر ب ا ب ا من دون الله والمسيح ابن مريم يقول فبعد ا ل ص ل ا ة جئت للنبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله والله ما اتخذناهم اربابا احبارنا ورهباننا ما اتخذناهم اربابا نحن نعبد المسيح ما نعبد الرهبان والاحبار قال يا عدي اليسوا يحرمون عليكم الحلال قال نعم قال ويحلون لكم الحرام قال نعم قال فتلك عبادتكم اياهم ا ل ع ب ا د ة ليست فقط السجود ا ل ع ب ا د ة التشريع لما الله سبحانه وتعالى يقول السارق و ا ل س ا ر ق ة تقطع ايديهما و ي أ ت ي من يشرع بغير هذا التشريع ونوافق على ذلك هذه ع ب ا د ة ا ل ع ب ا د ة ليس فقط السجود و ا ل ص ل ا ة والصيام ا ل ع ب ا د ة هي التشريع هذه ا ل ع ب ا د ة اتخذوا احبارهم ورهبانهم أ ر ب ا ب ا رب هذا الذي يشرع تشريع غير تشريع الله عز وجل من يرضى بتشريعه يكفر فالرسول صلى الله عليه وسلم علم المسلمين هذا ا ل أ م ر أ ن ا ل ع ب ا د ة ليست فقط شعائر في المسجد و إ ن م ا من أ ع ظ م العبادات التشريع فلا يجوز تشريع إ ل ا تشريع الله عز وجل ثم إ ن ه قال لعدي يا عدي لعله منعك من ا ل إ س ل ا م أ ن ترى أن ترى المسلمين فقراء ما عندهم مال والكفار أ غ ن ي ا ء فوالله فوالله ليستقرن ا امر الاسلام حتى ليحثون ا المال حثوا فيسير الراكب بصدقته من الذهب و ا ل ف ض ة فلا يجد فلا يجد من ي أ خ ذ ه ا من ك ث ر ة الغنى ما يلقون فقير يمشي الواحد بالذهب و ا ل ف ض ة فلا يجد من ي أ خ ذ ه ا و لعلك منعك من الاسلام يا عدي انك ترى المسلمين دائما في قتال وفي حروب وفي خوف فوالله لتسيرن ا ل م ر أ ه من ا ل ق ا د س ي ة الى هذا البيت بيت الله الحرام بدون جوار بامان كامل ولعله منعك من الاسلام يا عدي ان ترى المسلمين في خيام وفي بيوت يعني فقيره فوالله ليتمن ا ى الله هذا الامر حتى لترين ا قصور بابل في ايديهم يقول عدي فوالله لقد امتد بي العمر حتى ر أ ي ت قصور بابل في ايدي المسلمين و ر أ ي ت ا ل م ر أ ة تسير من ا ل ق ا د س ي ة الى بيت الله بدون جوار فهذه اثنتان و ا ل ث ا ل ث ة س ت أ ت ي ما ر أ ي ت ا ل ث ا ل ث ة بعد لكنها س ت أ ت ي فهذا ق ص ة حاتم وبإسلام عدي بن حاتم و ب إ س ل ا م ه دخل دخل الطيء في ا ل إ س ل ا م كذلك دخل ا ل أ ز د من اليمن في ا ل إ س ل ا م جاء رجل يمثل بني سعد بن بكر ق ص ة ق ص ي ر ة لكن ع ج ي ب ة هذا الرجل اسمه ض م ا م بن ثعلبه كان من أ ه ل ا ل ف ر ا س ة ا ل ف ر ا س ة هو أ ن ينظر في وجه الرجل فيعرف صادق أ و كاذب وكان ق و م يثقون به ما عمره أخطأ م ا عمره أ خ ط أ ي أ ت ي ه الواحد يكذب يعرف ان كاذب يصدق يعرف ان صادق من وجهه من كلامه يعرف فكانوا إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن يختبروا شيء يرسلون ضمام قالوا لا يا ضمام أ ن ت تعرف الكاذب من الصادق اذهب واختبر لنا هذا الرجل شوف ا ص ا د ق ولا كاذب وعلى ن ت ي ج ة هذا اللقاء نقرر فذهب ضمام ابن ثعلبه وصل دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أ ص ح ا ب ه ما يعرفه قال أ ي ك م ابن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ا فقال يا محمد إ ن ي س ا ئ ل ك ومغلظ عليك فاصبر يعني س أ ت ك ل م كلام فيه قسوه ة ف ي يعني ماهو مؤدب ماهو لطيف هكذا ما أ خ ت ا ر كلماتي س أ ك و ن كلام ي مباشر وصريح لا تزعل قال قل قال يا محمد من خلق السماوات شوف سؤال ك سؤال بسيط يطالع حمده صلى وسلم ر ا ق ب قال الله قال يا محمد من خلق الارض قال الله قال يا محمد من نصب الجبال وجعلها رواسي في الارض قال الله قال ف س أ ل ت ك بالله الذي خلق السماوات وخلق الارض وخلق الجبال الله ارسلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صادق ما في الكاذب يرتجف يتردد في اشارات ما في صدق واضح وكان الرجل ج ا ي اعرابي له ض ف ي ر ت ي ن شعر ض ف ا ي ر ف س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله س أ ل ت ك بالله الذي خلق السماوات والارض والجبال الله امرك ان نصلي خمس مرات في اليوم و ا ل ل ي ل ة قال نعم س أ ل ا عن ا ل ص ل ا ة عن ا ل ز ك ا ة عن الصيام عن الحج عن الكبائر ف أ خ ب ر ا بها قال يا محمد ان فعلت هذا ادخل ا ل ج ن ة قال نعم اذا فعلت هذه فعلت الفرائض وتركت الكبائر مع الايمان تدخل ا ل ج ن ة قال والله لا ازيد على ذلك النوافل والاعمال ا ل ث ا ن ي ة كلها ما بها بس ب ي س و ي هذا يدخل ا ل ج ن ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان صدق ذو العقيصتين ذو الظفائر ان صدق ذو العقيصتين دخل ا ل ج ن ة الاسلام سهل الايمان اداء الفرائض ت ن ا ع الكبائر باقي الاعمال نوافر هذا هو الواجب وهذا هو المطلوب باسلام ض م ا م ابن ث ع ل ب ة دخلت بني سعد بن وسعد دخل بن وسعد بن بكر في الاسلام شوف اسئله بسيطه ثم جاء الامر من نجران النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ر س ا ل ة الى نجران ارسل لهم كتابا يخيرهم بين الاسلام والجزيئه والحرب ونجران كانوا على ا ل ن ص ر ا ن ي ة وكان امرهم في هذه الامور الى الاسقف اسقف ا ل ك ن ي س ة فوصل الكتاب الى الاسقف هذا الاسقف عالم من علماء النصارى فيعلم أ ن ه بقي نبي شاف ا ل إ ش ا ر ا ت كلها تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم خاف ب د أ ي س أ ل ا ل أ س ا ق ف ه ا ل ث ا ن ي ة ما وجد شيء آ خ ر كلهم على نفس ا ل ر أ ي فاحتار ماذا يفعل ف أ ر س ل إ ل ى ملك نجران اسمه شرحبيل ابنه وداعه شرحبيل من د ه ا ت العرب من أ ذ ك ى العرب كانوا إ ذ ا عدت د ه ا ت في العرب يعدون شرحبيل ف أ ر س ل له فاجتمع معه قال جاءني كتاب هذه صفته وهذا أ خ ب ا ر ه و إ ح ن ا عندنا إ ش ا ر ا ت في ا ل إ ن ج ي ل تقول كذا و أ ن ه بقي نبي من بني إ س م ا ع ي ل وهذا من بني إ س م ا ع ي ل والله ما دعاها اسماعيل ي قبل ذلك ماذا نفعل فشراح بيل على ذكاء قال لو كان من أ م ر الدنيا ل ح ت ل ت لك لو أ م ر فيه أ م ر من الدنيا أ ن ا عندي ا ل ر أ ي لكنه من أ م و ر الدين أ ن ا م ا أ ع ر ف أ ن ت العالم ف أ ن ت قل لي ر أ ي ك فاحتار الرجلان ثم إ ن ه م دقوا النواقيس و أ ش ع ل و ا النيران فاجتمعت فاجتمع اجتمع ا م ع ت نجران أ ه ل نجران م ئ ة أ ل ف اجتمعوا فوقف ا ل أ س ق ف ف أ خ ب ر ه م بالخبر جاءتني ر س ا ل ة من رجل يقول أ ن ه نبي وكل ا ل إ ش ا ر ا ت تقول أ ن ه هو النبي ما أ د ر ي ماذا أ ف ع ل ما ر أ ي ك م قالوا ا ل أ م ر إ ل ي ك أ ن ت عالمنا و أ ن ت سيدنا و أ ن ت حبرنا أ ن ت تقرر ونحن معك أسقط في يدي لازم يتصرف فاتفقوا أ ن يخرج وفد من العلماء ومن ا ل س ا د ة ويذهبون إ ل ى ا ل م د ي ن ة ويلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم وحتى يظهروا مكانتهم لبسوا أ ف خ ر ملابسهم لبسوا الحرير ولبسوا الدهب وذهبوا إ ل ى ا ل م د ي ن ة دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد سلموا فلم يسلم كلموا فلم يكلمهم فاحتاروا ماذا يفعل و خرجوا تشاوروا ماذا نفعل قالوا ندخل م ر ة اخرى دخلوا م ر ة اخرى ما فائدة ا في لا ن ب ي صلى ل ل ل ه ع يكلمهم ه وسلم لا ي فخرجوا فجاءهم علي بن ابي طالب قالوا ل انت صاحبه قلنا م ن ر أ ي ليش ما يكلمنا يكلم كل الوفود الا نحن ا قال انزعوا هذه الملابس الحرير والذهب انزعوها هو لا يحب هذا فغيروا ملابسهم لبسوا ملابس ع ا د ي ة فدخلوا فكلموا النبي صلى الله عليه وسلم فكلمهم وقال لما دخلوا عليه بملابسهم تلك كان معهم إ ب ل ي س إ ب ل ي س نفسه جاء معهم فلما غيروا ملابسهم ما جاء معهم ا ل آ ن دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ب د أ يكلمونه ف س أ ل و ا النبي صلى الله عليه وسلم عن ا ل إ س ل ا م س أ ل و ه ماذا يدعو أ ج ا ب ه م ثم س أ ل و ه عن عيسى عليه السلام فنزلت ا ل آ ي ا ت ترد عليهم ا ل آ ي ا ت اللي في س و ر ة آ ل عمران مقدمات س و ر ة آ ل عمران كلها نزلت في وفد نجران إ ل ى قوله تعالى الله سبحانه وتعالى لما س أ ل و ا عن عيسى قال إ ن مثل عيسى عند الله كمثل آ د م تقولون عيسى ابن الله ل أ ن ه ولد من غير أ ب ا ل أ ع ظ م آ د م من غير أ ب ومن غير أ م هذا أ ع ظ م من عيسى في ولادته وفي اعجاز خلقه ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال الحق فلا الممترين. عند من كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من مثل كمثل آدم ثم خلقه له عيسى ربك جاءت ا ل آ ي ا ت في ق ص ة مريم و ق ص ة آ ل عمران و كلها تشرح لهم ترد عليهم كل ا ل ا س ئ ل ة التي س أ ل و ه ا كان الرد عليها في س و ر ة آ ل عمران ثم انهم احتاروا ماذا يفعلون احتاروا ماذا يفعلون قالوا ما نسلم فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم ترددهم قالوا أ ب ا ه ل ك م قال لهم أ ب ا ه ل ك م و ا ل م ب ا ه ل ة هو أ ن يخرج الفريقان ب أ و ل ا د ه م ونسائهم ويدعون الله و ا ل م ب ا ه ل ة رفع اليد عاليا يدعون الله أ ن الذي على الباطل تنزل عليه ا ل ل ع ن ة قال تعالوا اخرجوا لما نزلت آ ي ة المباهله قول الله عز وجل فمن حاجك فيه في عيسى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أ ب ن ا ن ا و أ ب ن ا ء ك م ونساءنا ونساءكم و أ ن ف س ن ا و أ ن ف س ك م ثم نبتهل فنجعل ل ع ن ة الله على الكاذبين لما نزلت ا ل آ ي ة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى بيت ف ا ط م ة وخرج معها علي بن ابي طالب والحسن والحسين أ ح ف ا د النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا خرجت ب أ ه ل ي ا ل آ ن تعالوا باهلوني أ ن ت و ا ادعو ان أ ا ل ل ع ن ة تنزل على الكاذبين و أ ن ا أ د ع و أ ن ا ل ل ع ن ة تنزل على الكاذبين فتشاور وفدوا نجران ثم قالوا لا ما نباهلك خافوا هكذا كان خوفهم وترددهم واحتاروا ح ي ر ة ش د ي د ة ما يدرون ما يفعلون فلما احتاروا جاءهم شرحبيل هذا الذكي فيهم فقال ا ل ر أ ي عندي اسمعوا مني قالوا ما ا ل ر أ ي قال نحن ا ل إ س ل ا م لا نريده م ا نسلم نحن على ديننا والرجل ر أ ي ت م كرما و ر أ ي ت م إ ن ص ا ف ا و ر أ ي ت م عقلا و ر أ ي ت م حلما و ر أ ي ت م عدلا ا ل ر أ ي عندي ان نطلب منا هو يحكم فينا هو يختار الا الاسلام ما نسلم فاتفقوا على هذا ا ل ر أ ي راحوا اخبر و النبي صلى الله عليه وسلم بقرارهم فقال اخشى ان يردكم قومكم فقال شرحبي انا سيد قومي وما يردني احد فشهد له الاخرون قالوا ما يردونك قال اذا احكم فيكم م دام رفضتم الاسلام احكم فيكم بالجزيه وفعلا فرضت عليهم ا ل ج ز ي ة وقبلوها وصارت نجران خ ا ض ع ة ل ل إ س ل ا م ثم بعد ذلك ف ش ى فيهم ا ل إ س ل ا م وانتشر فيهم ا ل إ س ل ا م فهكذا دخلت نجران في ا ل إ س ل ا م لما دخلت الوفود هكذا بدأت جاء وفد من حمير ودخلوا في الإسلام وكتب د خ ل الإسلام و و ا في لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا ظل محفوظا يبين لهم فيه أ ح ك ا م ا ل ز ك ا ة وهذا الكتاب المحفوظ من النبي صلى الله عليه وسلم هو مرجع العلماء في احكام ا ل ز ك ا ة كتاب الذي كتب لحم ير ثم جاء وفد بني ب ج ي ل ة ي ر أ س ه م عبد الله بن جرير البجلي رضي الله عنه من خ ي ر ة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا في ن ه ا ي ة العام التاسع جاء ا ل وفد يقول وصل الوفد عبد الله بن جرير يروي ي ق وصلنا ل و وقت ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ونحن ا ناوين الاسلام يقول ف ا غ ت س ن ا ودخلنا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم الآن كانت ا ل خ ط ب ة ب ا د ي ة يقول فدخلنا فاذا النبي صلى الله عليه وسلم ساكت يقول والناس كلها ينظرون كل الناس ينظرون إ ل ي كل الناس تارك الرسول صلى الله عليه وسلم ينظرون إ ل ى الباب لما دخلت كلهم ينظرون إ ل ي وانا م تحركت ع ي و ه علي و أ ن متعجب كل الناس تنظر لي اكيد في شيء يقول و أ ن ا ماشي ادور مكان أ ج ل س والناس تنظر إ ل ي ولما جلست ا ل ن ا س كلها تنظر إ ل ي و ا ل خ ط ب ة واقفه مستغرب اي صار فالتفت على ا ل ج ن ب قلت هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قال نعم قبل أ ن تدخل قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب خير أ ه ل اليمن أ ف ض ل واحد في اليمن عبد الله بن جرير البجلي رضي الله عنه فدخل الوفد و أ س ل م و ا على يد النبي صلى الله عليه وسلم و أ س ل م ت بجيله بهذا يقول عبد الله بن جرير البجلي يقول عن هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم من هذا الباب خير اهل اليمن عليه م س ح ة ملك شكل ملك لكنه من خير الناس في ا ل ت ق و ى ويقول عن نفسه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت منذ دخلت في الاسلام ما عمري ا س ت أ ذ ن ت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ي أ ذ ن لي الباب مفتوح يقول وما رااني الا وتبسم شوف م ا ن ت ر الى النبي صلى الله عليه وسلم جاء جرير عبد الله بن جرير فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني لا اثبت على فرس عندي عيب كلما ركبت على فرس اسقط وكان طويلا رحمه الله رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ثبته واجعله ه ا د ي ا مهديا يقول فما سقطت عن فرس بعد ذلك اليوم ق ي م ة هذه ا ل ق ص ة من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ف ق ه ي ة ق ي م ة ع ظ ي م ة أ ن عبد الله بن جرير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان ي س ت ه كل م ر ة ي س ت ع د ه ل يدخل عليه كان ا ل آ خ ر ي ن يؤخرون لانشغال النبي صلى الله عليه وسلم الا عبد الله بن جرير ما يؤخر فصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى كثير من ا ل أ ح ا د ي ث عن النبي صلى الله عليه وسلم ق ي م ة هذه ا ل أ ح ا د ي ث أ ن ه ا م ت أ خ ر ة جدا أ س ل م ي ا ل س ن ة ا ل ت ا س ع ة ف أ ي حديث يتعارض مع احاديث عبد الله بن جرير أ ح ا د ي ث عبد الله بن جرير تنسخه ل أ ن ه و ت أ خ ر في ا ل إ س ل ا م فهكذا كان رضي الله عنه ثم جاء و ف د بني الدار ب ق ي ا د ة تميم الداري و أ س ل م و ا له ق ص ة ط و ي ل ة ف أ س ل م و ا بني الدار يرويها ق ص ة في صحيح مسلم ق ص ة في في لتميم مع المسيح الدجال فهذا في صحيح مسلم اللي يريد يرجع لها ثم إ ن النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل س ن ة ا ل ت ا س ع ة أ ر س ل خالد بن الوليد الى بني الحارث بن كعب فلما وصلتهم الخيول وشافوا جيش المسلمين سلموا واسلموا فجاء الوفد الى النبي صلى الله عليه وسلم هنا تكلم صلى الله عليه وسلم كلام قاسي جدا ويريد هذا الكلام قال امام الناس وانتشر بين الناس فعاتب هؤلاء بني الحارث قال ما تسلمون حتى ت أ ت ي ك م الخيل فسكتوا قال ما تسلمون حتى ت أ ت ي ك م الخيل فسكتوا اربع مرات و ك ر ر ه ا النبي صلى الله عليه وسلم قال اما والله لو لم ياتني خالد باسلامكم لجعلت رؤوسكم تحت قدمي فقالوا وقف واحد منهم حكيم قال الله ورسوله امن وافضل والله ما انت ولا خالد الذي جاء بنا الذي جاء بنا الله النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت هذه ا ل ك ل م ة انتشرت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم الان لن يتساهل مع ي واحد لا ي أ ت ي ا ل ل ي ما ي أ ت ي ب ح ط ر أ س ه تحت قدمه فجاءت باليهود كل القبائل ب د أ ت ترسل بعد بعد انتشار هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لن يلين فكان اسلام بني الحارث سبب في إ س ل ا م ا ل آ خ ر ي ن ب إ س ل ا م بجيله إ س ل ا م ا ل أ ز د دخلت اليمن في ا ل إ س ل ا م فالنبي صلى الله عليه وسلم أ ر س ل رجلين يعلمان أ ه ل اليمن ا ل إ س ل ا م أ ر س ل أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي و أ ر س ل م ع ا د بن جبل و أ م ر ه م ا قال لا تختلفا لا ل ت ت خ فعلا ا ف يعني علمهم ا ل أ و ا م ر وكذا و ب د أ يتحرك قبل ما يتحركون النبي صلى الله عليه وسلم اعتنق م ع ا د بن جبل وكان يحب م ع ا د حب شديد وقال له لعلي لا أ ل ق ا ك بعد اليوم فبكى م ع ا د قال إ ن النبي ينعي نفسه ينعي نفسه ثم نزلت س و ر ة النصر إ ذ ا جاء نصر الله والفتح و ر أ ي ت الناس هذه الوفود ا ل م ت ت ا ل ي ة ر أ ي ت الناس يدخلون في دين الله أ ف و ا ج ا فسبح بحمد ربك واستغفره إ ن ه كان توابا قال أ ب و بكر لما نزلت ا ل آ ي ة ب د أ يبكي بكاء شديد قال و ا ما يبكيك يا ب و بكر هذا خير دخول الناس في دين الله أ ف و ا ج ا خير قال إ ن الله ينعي لنا رسول ا هذه ا ل آ ي ة إ ذ ا جاء نصر الله الفتح و ر أ ي ت الناس يدخلون في دين الله أ ف و ا ج ا فهذه ع ل ا م ة موتك يا محمد فسبح بحمد ربك و ا س ت غ ف ر إ ن ه كان توابا مع دخول الناس ب ا ل إ س ل ا م انتهت م ه م ة النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت ا ل إ ش ا ر ا ت بموته بفضل الله عز وجل ثم بثبات النبي صلى الله عليه وسلم انتصر ا ل إ س ل ا م وظهر وساد فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ر س ا ل ة و أ د ى ا ل أ م ا ن ة و نصح ا ل أ م ة و جاهد في الله حق جهاده وصار ا ل أ م ر ا ل آ ن بعدما استقر وثبت ا ل أ م ر في ج ز ي ر ة العرب ل ل إ س ل ا م صار ا ل آ ن ا ل أ م ر فتوحات بعد ذلك و إ ظ ه ا ر ل أ م ر هذا الدين الفتوحات و إ ظ ه ا ر أ م ر الدين صارت م ه م ة أ ت ب ا ع النبي صلى الله عليه وسلم ادى الذي عليه فنزلت س و ر ة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إ ذ ا جاء نصر الله والفتح و ر أ ي ت الناس يدخلون في دين الله أ ف و ا ج ا وقد ر أ ي ن ا هذا في العام التاسع في عام الوفود كما يسميه المؤرخون ا ل عام الوفود جاءت الوفود وفت الوهب ت أ م ل و ا هذا في ا ل س ن ة السادسه ة ل ل ج ر ة في ا ل س ن ة ا ل س س ا د ة ل ل ه ج ر ة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ل ل ح د ي ب ي ة كان معه أ ل ف و أ ر ب ع م ا ئ ة رجل فقط في ا ل س ن ة ا ل ث ا م ن ة بعد هذا بسنتين فتح م ك ة ع ش ر ة الاف رجل لما جئنا الى عام الوفود و ر أ ي ن ا كيف دخل الناس في دين الله افواجه لما جاء العام العاشر في ح ج ة الوداع اقل التقديرات م ئ ة الف فانظر الفرق الهائل في خلال اربع سنوات انتقلت الاعداد من الف و ا ر ب ع م ا ئ ة الى مئه الف هذا غير الذين لم يحجوا فاذا ر أ ي ن ا هذا الفرق الذي حدث بعد صلح ا ل ح د ي ب ي ة الذي سماه الله عز وجل الفتح انا فتحنا لك فتحا مبينا لماذا لان الاسلام نعم يحتاج الى ا ل ق و ة و يحتاج الى الجهاد لكن هذا الجهاد الهدف منه ان يخلى بيننا وبين الناس ان لا نمنع من تبليغ ك ل م ة الله عز وجل عندما يفتح الامر للاسلام ان يتحدث بوضوح ب ص ر ا ح ة بدون منع ت أ ت ي الفتوح لان هذا الدين متين ولن يشاد ولن يشاد هذا الدين احد الا غلبه بالحجه والمنطق لا يستطيع احد ان يغلب هذا الدين الذي كان يمنع الناس من الدخول في دين الله التشويه الذي كان على هذا الدين قريش كانت تفعل كل ما تستطيع حتى تشوه ص و ر ة ا ل إ س ل ا م وتظهره بالمظهر ا ل س ي ء وتمنع الناس من سماع ك ل م ة الحق فلما صارت ا ل ح د ي ب ي ة وتم الصلح مع قريش وفتح المجال بين المسلمين وبين الناس فصاروا يحاورونهم ويسمعونهم ك ل م ة الحق ويقضون على كل من يمنع ك ل م ة الحق من أ ن تصل للناس دخل ا الناس في دين الله أ ف و ا ج ه ا يقول الله عز وجل اذا جاء نصر الله والفتح و ر أ ي ت الناس يدخلون في دين الله افواجا جاء في التفسير تفسير ابن عباس وغيره فهذه ع ل ا م ة موتك يا محمد خلاص اديت الذي عليك اديت الواجب الان صارت م ه م ة الاتباع ان ينشروا هذا الدين و ي أ م ر و ا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويظهروا دين الله في الارض ويبلغوه لكل الناس استقر الدين استقر الدين من كل النواحي استقر من ن ا ح ي ة الوحي والتشريع تم التشريع اكتمل التشريع واستقر هذا الدين من ا ل ن ا ح ي ة ا ل س ي ا س ي ة فعرفت ق و ة الاسلام ليس فقط عند العرب وانما حتى عند غير العرب وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ر س ا ل ة لملوك الارض ر أ ي ن ا كيف ارسل الى كسرى والى قيصر والى المقوقص في مصر أعظم ملوك الأرض في الحبشة. اعظم ل والنجاشي الحبشة أ أ ر ض في ملوك ا ل أ ر ض وصلتهم ا ل ر س ا ل ة ف إ ذ ا بلغ الدين ا ل آ ن استمرار ع م ل ي ة التبليغ م ه م ة الاتباع فاستقر الدين كذلك من ا ل ن ا ح ي ة ا ل س ي ا س ي ة و ا ل ع س ك ر ي ة صار للدين معقل ج ز ي ر ة العرب كلها خ ا ل ص ة ل ل إ س ل ا م م ن ي ع ة فاستقر الدين و أ د ى النبي صلى الله عليه وسلم、سلم. الذي عليه انتهى العام التاسع ودخل العام العاشر وفي العام العاشر استمرت الوفود, استمرت الوفود ليس كل الوفود في العام التاسع بعضها في العام العاشر لكن المؤرخين لم يذكروا لنا بالضبط متى جاءت الوفود ولذلك تذكر معظم الوفود في العام التاسع ففي العام العاشر استمرت الوفود ولم تكن هناك معارك ر ئ ي س ي ة بعد غ ز و ة تبوك كانت هي اخر غ ز و ة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كما ذكرنا دخل الناس في دين الله افواجه دخل العام العاشر واستقر ا ل أ م ر ل ل إ س ل ا م كما ذكرنا إ ل ى أ ن جاء ذي ا ل ق ع د ة من العام العاشر ف أ ع ل ن النبي صلى الله عليه وسلم للناس أ ن ه ينوي الحج ي ن و ي الحجه و ي ا ل ح ج ا ل و ح ي د ة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ا ل ه ج ر ة ما حج النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الحجه ت م ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ر ب ع مرات منها العمره التي مع الحج ولكنه لم يحج إ ل ا م ر ة و ا ح د ة ما ح ج إ ل ا م ر ة و ا ح د ة هي هذه ا ل ح ج ة والتي تسمى بحجه الوداع ف ل أ ن ه ا ا ل ح ج ة ا ل و ح ي د ة و ل أ ن ه يريد أ ن يعلم الناس أ م ر الحج أ ع ل ن أ ر س ل الوفود للناس للقبائل التي دخلت في ا ل إ س ل ا م أ ن ه ينوي الحج فمن كان يريد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ف ل ي أ ت ي فجاءت الوفود للذهاب للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم تحرك صلى الله عليه وسلم في ذي ا ل ق ع د ة تحرك من ا ل م د ي ن ة في ذي ا ل ق ع د ة في الطريق راى النبي صلى الله عليه و سلم رجلا كبير السن يسير على قدميه محمول بين رجلين فقال ما هذا قالوا يا رسول الله ان هذا قد نذر ان يحج ماشيا نذر ان يحج ماشيا ل ن ا س راتبه هو م ا ش ي و عجوز فقال ما يفعل الله بعذاب هذا هذا الدين يسر هذا الدين ليس عسر هذا الدين ما جاء لتعذيب الناس ما جاء ل ل م ش ق ة على الناس الله سبحانه وتعالى جاء يخفف عنا الحرج و يرفع عنا ا ل ا ص ر ما جاء ليثقل علينا فقال ما يفعل الله بعذاب هذا مروه فليركب فامر فركب اظهارا ل م ب د أ عظيم وان هذا الدين يسر بعض الناس اليوم يشددون على البشر وكلما جاءت ق ض ي ة فيها خلاف يبحثون عن ا ل أ ص ع ب و ا ل أ ش د بينما ا ل أ م ر كلما استطعنا أ ن نسهل على الناس فهذا ش أ ن هذا الدين ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أ م ر ي ن إ ل ا اختار أ ي س ر ه م ا هكذا ش أ ن هذا الدين إ ن هذا الدين يسر يسر ولا تعسر نحن نجد توجه نحو التشدد والتطرف والعنف ليس هذا من ش أ ن هذا الدين الجهاد أ م ر أ س ا س ي في دين الله لكن العنف و ا ل إ ر ه ا ب والتطرف والتشدد و ا ل غ ل ظ ة على الناس و ا ل أ خ ذ ب ا ل ش د ة هذا ليس من أ م ر هذا الدين من يريد أ ن يشدد على نفسه فليفعل لكن لا يشدد, على الناس لا يشدد على الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ي أ خ ذ نفسه بالعزيمه لكنه كان يسهل على الناس وييسر على الناس وهذا ش أ ن هذا الدين وجاءت ا م ر أ ة في أ ث ن ا ء الحج إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها طفل صغير يعني يكاد ع ن ي أ يكون رضيع فرفعته قالت يا رسول الله الهذا حج هل يحسب الحج لهذا فقال نعم ولك اجر فهي تؤجر على اخذ هذا الطفل للحج لان اخذ الطفل للحج في مشقه ة ي هي التي ستحمله وتدور به بالطواف والسعي و غ ي ر ه فيه م ش ق ة لا شك فهذا الطفل يؤجر وتكتب له حجه و ا ل م ر أ ة تؤجر على فعلها وولي ا م ر ه ووالده الذي ي أ خ ذ ه يؤجر ومن ينفق عليه يؤجر فالذهاب للحج حتى للصغار فيه اجر لكن قال العلماء هذه ا ل ح ج ة ليست ح ج ة الاسلام ما تغنيه عن ح ج ة الاسلام ما تسقط عنا ا ل ف ر ض فاذا بلغ يجب, أن يحج إذا بلغ يجب ان يحج هذا من الاحداث التي حدثت في اثناء مسير النبي صلى الله عليه وسلم نحو م ك ة وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى الحرم و اعتمر صلى الله عليه وسلم والحج كما تعلمون أ ن و ا ع هناك حج إ ف ر ا د وهناك حج تمتع وهناك حج قران ا ل إ ف ر ا د هو الحج فقط بدون عمره والتمتع هو أ ن يعتمر ويتحلل ينتهي ويلبس م ل ا ب س ا ل ع ا د ي ة ثم إ ذ ا جاء اليوم الثامن من ذي ا ل ح ج ة يحرم م ر ة أ خ ر ى و ي ب د أ الحج ف إ ذ ا عمره يتمتع بالتحلل ثم يحج ا ل ط ر ي ق ة ا ل ث ا ل ث ة هي القران و هو ان يعتمر لكنه لا يتحلل يظل على احرامه و اذا جاء الحج يحج فيقرن ا ل ع م ر ة مع الحج يربطهم بدون تحلل ث ل ا ث ة انواع حج النبي صلى الله عليه و سلم قارنني لكنه قال لولا اني س ق ط الهدي و الهدي هو الدواب التي يؤتى بها لتذبح بعد ا ل ع م ر ة او بعد الحج يقول لولا أ ن ي سقت الهدي لتمتعت فالذي يسوق الهدي لا يتمتع لكن الذي لا يسوق الهدي ف ا ل أ ف ض ل له التمتع ف أ ف ض ل أ ن و ا ع الحج التمتع والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لولا أ ن ي سقت الهدي لتمتعت لكنه حجته صلى الله عليه وسلم أ ن ه حج قارنا و أ م ر أ ص ح ا ب الذين لم ي س و ق ا ل ه د ي ب أ ن يتمتعوا يتحلل بعد العمر ثم يوم الثامن يحج بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمرته لم يتحلل الى ان جاء يوم الثامن من ي الحجه الذي يسمى يوم الترويع ويسمى يوم الترويع لان الناس تاخذ معهم الماء يروون الماء ياخذونه معهم الى منى لان م ن ا ليس فيها ماء فيروون الماء ويسمى يوم ا ل ت ر و ي ة فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن الى منى في اليوم التاسع يوم الوقوف ب ع ر ف ة الذي يسمى يوم الحج تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من منى الى م ز د ل ف ة لانها في الطريق ثم الى ع ر ف ة كانت قريش لما يحج, يحج الناس والمشركين كانوا يحجون لما يصلوا الى منى في اليوم الثامن و يذهب الناس اليوم التاسع الى ع ر ف ة كان الناس يذهبون الى ع ر ف ة الا قريش ما كانوا يذهبون إ ل ى ع ر ف ة كانوا يتوقفون عند مستلفة عند المشعر الحرام المشعر الحرام م ز د ل ف ة فيتوقفون عند المشعر الحرام عند م ز د ل ف ة ولا يذهبون إ ل ى ع ر ف ة يقولون نحن أ ه ل الحرم لا نخرج منه مزدلفه في داخل حدود الحرم ع ر ف ة خارج حدود الحرم فقالوا نحن أ ه ل الحرم ما نخرج منه يريدون أ ن يجعلوا لنا انفسهم م ي ز ة خ ص و ص ي ة فكان الناس كلهم يذهبون الى ع ر ف ة الا اهل قريش كانوا يبقون في م ز د ل ف ة فلما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن من ع ر ف ة من م ن ا الى ع ر ف ة الناس الان ينتظرون هل سيتوقف عن موقف قريش ام سيذهب الى ع ر ف ة كما يذهب الناس و خ ا ص ة اهل م ك ة كانوا ينتظرون ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى م ز د ل ف ة دفع كمل ما وقف عن م ز د ل ف ة اكمل الى ع ر ف ة هذه ا ل خ ا ص ي ة التي ابتدعتها قريش ليست من الدين فالغى هذا التميز في دين الله عز وجل وجعل ع ر ف ة هي الموقف وقال الحج ع ر ف ة اللي يوقف في م ز د ل ف ة ليس له حج ف ا ل غ ه النبي ا صلى الله عليه وسلم وهذا سر قولتها الحج ع ر ف ة بدون ع ر ف ة ليس هناك حج ف أ ل غ ى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التميز الذي م ي ز ت قريش به نفسه وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى ن م ر ه وهناك حطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبت ه ا ل ش ه ي ر ة ب خ ط ب ة الوداع خ ط ب ة الحج حطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبت الحج يقول فيها صلى الله عليه وسلم يلخص فيها أ م ر الدين إ ن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إ ل ي ه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 اما بعد ايها الناس اسمعوا مني ابين لكم فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا ايها الناس وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع و س أ ل قال اي يوم هذا قالوا هذا يوم الحج الاكبر قال اي شهر هذا قالوا هذا شهر الله الحرام قال اي بلد هذا قالوا هذا بلد الله الحرام فاكمل النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال ان دماءكم واموالكم حرام عليكم الى ان تلقوا ربكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ح ر م ة الدم المسلم ك ح ر م ة يوم الحج في شهر الله الحرام في بلد الله الحرام هذه ع ظ م ة الدم المسلم والمال المسلم الدم والمال حرام هو حرمته ليست اقل ح ر م ة من م ك ة ا ل ش ر ي ف ة ومن يوم الحج الاكبر هذه ح ر م ة الدم المسلم والمال المسلم والارض المسلم ح ر م ة ع ظ ي م ة جدا ف أ ك د النبي صلى الله عليه وسلم عليها في هذه ا ل خ ط ب ة ثم قال أ ل اللهم ه ب غ ت ا ل ل اشهد فمن كان عنده ا م ا ن ة فليؤدي الى من تمنه عليها ثم وضع م ج م و ع ة من التشريعات اكد عليها هي انتهت اصلت لكن اكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها لان الان الناس اجتمعوا فيريد ان يسمعوها منه م ب ا ش ر ة وان ربا الجاهليه موضوع واول ربا ابدا به ربا عمي العباس بن عبد المطلب ف الربا الغاه النبي صلى الله عليه وسلم الناس يتساهلون اليوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم اكد عليه في اخر موضع يلتقي به مع الناس واول ربا بدا به ربا اهله ربا عمه العباس وان دماء الجاهليه م و ض و ع ا ل ث أ ر الذي كان بين القبائل في ا ل ج ا ه ل ي ة الغاه النبي صلى الله عليه وسلم、خلص. لا يجوز ا ل ث أ ر واول دم ابدا به دم عامر بن ربيعه بن ربيع الحارث بن عبد المطلب ف ب د أ بدم احد اقربائه صلى الله عليه وسلم فالغاه وان ماثر ا ل ج ا ه ل ي ة موضوعه التفاخر الذي كان بين الناس في امور ا ل ج ا ه ل ي ة والذي كان عليه القتال والصراع بين قبائل العرب أ ل غ ا ه النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا أ م ر ي ن غير ا ل س د ا ن ة والسقايه ا إلا و الشرف في إ ع م ا ر بيت الله الحرام هذا هو الشرف هذه هي ا ل م ك ا ن ة الاهتمام ب أ ه ل الحج والحجيج بسقايتهم و ب س د ا ن ة ا ل ك ع ب ة يعني ر ع ا ي ة أ م ر ا ل ك ع ب ة و خ د م ة ا ل ك ع ب ة وحجاج ا ل ك ع ب ة فهذا شرف لا يلغى من يريد أ ن يتفاخر يتفاخر بهذا الشرف لكن ماثر التفاخر ج ا ا ه ل ل ي ة الذي كان في ا ل ج ا ه ل ي ة أ ل غ ا ه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أ ك د م ج م و ع ة ا ل تشريعات والعمد قود القتل العمد فيه القود يعني يقاد من الذي قتل هنا تشريع الاسلام ان القاتل اما ان يقتل اذا اصر اهل المقتول على ذلك او اذا قبلوا ب ا ل د ي ة فيدفع ا ل د ي ة او يعفون لهم الخيار لكن الخيار بيد اهل المقتول فالعمد قود وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر القتل شبه العمد وهو أ ن يقتل ا ل إ ن س ا ن بشيء لا يقتل في ا ل ع ا د ة يضرب إ ن س ا ن بعصا العصا ما تقتل في ا ل ع ا د ة أ و يضربه بحجر الحجر لا يقتل في ا ل ع ا د ة ف إ ذ ا مات ا ل إ ن س ا ن بسبب هذا هل هذا قتل عمد ولا خ ط أ هو ليس خ ط أ هو قصد أ ن يضربه وهو ليس عمد ل أ ن ه لم يقتله بشيء يقتل في ا ل ع ا د ة فسمي شبه ا ل ع م د ما حكمه وفيه م ا ئ ة بعير ا ل د ي ة فيه ا ل د ي ة ما يجوز فيه القود ما يجوز فيه القتل تدفع فيه ا ل د ي ة وديته في هذه ا ل ح ا ل ة م ا ئ ة بعير فمن زاد من اصر قال هذا المقتول شريف ولا عظيم ولا امثال ذلك لا نقبل م ا ئ ة بعير لازم الف بعير يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد فهو من اهل ا ل ج ا ه ل ي ة احكام م ح د د ة اصلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ايها الناس ان الشيطان قد ياس ان يعبد في ارضكم هذه ياس الشيطان ان يعبد في ج ز ي ر ة العرب ولكنه رضي ان يطاع فيما سوى ذلك يعني في ج ز ي ر ة العرب امر التوحيد استقر الشيطان ياس ان يعود الشرك بصورته ا ل ظ ا ه ر ة ا ل و ا ض ح ة الى ج ز ي ر ة العرب قد يظهر باقل من ذلك لكن ان يعبد الشيطان كما كانت تعبد الاصنام كلا الا قبيل قيام ا ل س ا ع ة ما عدا ذلك ماذا يفعل الشيطان رضي باقل من ذلك رضي الشيطان ان يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من اعمالكم رضي بالصغائر رضي بالامور التي يستصغرها الناس و ي أ ت ي ه م الشيطان من هذا المدخل ثم قال ايها الناس انما النسيء ز ي ا د ة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا ع د ة ما حرم الله الله سبحانه وتعالى جعل ا ل س ن ة ا ث عشر شهر و جعل من هذه الاثني عشر شهر أ ر ب ع ة أ ش ه ر حرم فكان ت العرب يتلاعبون في هذه الاشهر أ ش ه ر ل ل ح ر م ا أ الحرم هي رجب و ذي ا ل ق ع د ة و ذي الحجه و محرم واحد فرد و ث ل ا ث ة م ت ت ا ل ي ة ل أ ن ا ل ث ل ا ث ة ا ل م ت ت ا ل ي ة كانت ط و ي ل ة عليهم الا يغزوا فيها و كان العرب يعيشون على الغزو على بعضهم فكانوا ماذا يفعلون يلعبون ف أ ح ي ا ن ا ً بعد ذي ا ل ح ج ة يقولون سنؤخر محرم شهرا ً و يجعلون ش ه ر آ خ ر ز ي ا د ة النسيء هي ز ي ا د ة فيجعلون شهر ز ي ا د ة في ا ل س ن ة ما بين ذي ا ل ح ج ة و محرم يزيدون ا ل س ن ة أ و يجعلون محرم بعد سفر فيجعلون سفر قبل محرم يقولون هذا اسمه سفر وبعدين محرم الشهر القادم و يلعبون في هذا فلانهم كانوا يلعبون كانوا يحجون في غير وقت الحج ل أ ن ه إ ذ ا زادوا شهر السنه ة ذ ه ا ل ق ا د م ة يصبح الحج في محرم و ا ل س ن ة اللي بعدها يصبح لو ز ا د و ا م ر ة أ خ ر ى يصبح في س ف ر فكان الناس يتلاعبون ب ا ل أ ش ه ر وهو من أ ش د ا ل أ م و ر أ ن يتلاعب الناس بالمواقيت والزمان فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أ ن يعالج هذه ا ل م س أ ل ة فعالجها في ح ج ة الوداع منها ق ض ي ة النسيء ف أ ب ط ل النسيء ما في نسيء انتهت ا ل أ ش ر الحرم استقرت ويجب تثبيتها على هذا ا ل أ س ا س فالنسيء ز ي ا د ة في الكفر وما كان تفعله العرب من الجهل يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا ع د ة ما حرم الله يعني ليبقوا ا ل أ ش ر الحرم أ ر ب ع ة الله قال ا ل أ ش ر الحرم أ ر ب ع ة فيريدون أ ن يبقوها أ ر ب ع ة فيؤخر محرم الى ص ف ر او يجعل شهر بينهما فما زالت ا ر ب ع ة كما يقولون فواطؤوا يعني وافقوا ما حرم الله يعني وافقوا ان نجعلوها ا ر ب ع ة ثم قال صلى الله عليه وسلم وان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض يعني هذا الذي نحج فيه هو ذي الحجه فعلا ليس شهرا آ خ ر ب ا ل خ ط أ بسبب تلاعب الناس ب ا ل أ ش ه ر دار الزمان ودار من ك ث ر ة ما ت ع ل التلاعب بالنسيء رجع ذي الحجه في موضعه الفعلي كيوم خلقه الله عز وجل فاستقر ا ل أ م ر ف ا ل آ ن إ ذ ا ثبتنا ا ل أ م ر على هذا عاد الزمان كما هو وعادت المواقيت كما هي رمضان في وقته وذي الحجه في وقته حتى لا يقول الناس أ ن ه الناس تلاعبوا في ا ل أ ش ه ر نعم تلاعبوا لكن الزمان دار ورجع واستقر كهيئته يوم خلق الله السماوات و ا ل أ ر ض ثم أ و ص ى النبي صلى الله عليه وسلم بوصايه ا فمن وصاياه ا ل ع ظ ي م ة أ و ص ى بالنساء فقال صلى الله عليه وسلم أ ي ه ا الناس إ ن لنسائكم عليكم حقا و إ ن لكم عليهن حقه لكم عليهن أ ل ا يوطئن فرشكم غيركم ولا يدخلن احدا تكرهونه بيوتكم إ ل ا ب إ ذ ن ك م ولا ي أ ت ي ن ب ف ا ح ش ة ف إ ن فعلن ا ف إ ن الله قد أ ذ ن لكم أ ن تعضلوهن يعني اذا لم يطيعوكم إ ذ ا نشزوا ليس إ ذ ا فعلوا ا ل ف ا ح ش ة ا ل ف ا ح ش ة الزنا حكمه محدد لكن إ ذ ا لم يطيعوكم اذا, إذا نشزت ا ل م ر أ ة ما حكمها فقال ف إ ن الله قد أ ذ ن لكم ان تعضلوهن العضل هو المنع الشديد النصح م ع الشديد ا ل ن الشديد وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح والنبي صلى الله عليه وسلم حدد الضرب لا يجوز فيه الاذى لا يجوز فيه ان يترك اثر وفصل العلماء في هذا حتى قالوا يضربها بمثل السواك يعني ليس الضرب المقصود فيه الاذى و إ ن م ا الضرب الذي مقصود به أ ن ه يا ا م ر أ ة قد وصلت إ ل ى حد خطير ما بعد هذا إ ل ا الطلاق فانتبهي التنبيه الشديد أ ن ه انتهى م ر ح ل ة النصح وانتهت م ر ح ل ة الهجر ا ل آ ن وصلنا إ ل ى آ خ ر م ر ح ل ة بعدها ي أ ت ي حكم من أ ه ل ه وحكم من أ ه ل ه ا ف إ م ا تثبيت الزواج و إ م ا الطلاق فانتبهي قد وصلت إ ل ى آ خ ر م ر ح ل ة هذا المقصود من الضرب وليس المقصود من الضرب ا ل أ ذ ى بعض الناس يعيب على ا ل إ س ل ا م هذه ا ل م س أ ل ة النبي صلى الله عليه وسلم في آ خ ر خ ط ب ة يحدد معنى الضرب ضربا غير مبرح ما يترك أ ي أ ث ر ما يترك أذى و إ ن م ا يشير إ ل ى أ ن ا ل م س أ ل ة وصلت إ ل ى م ر ح ل ة خ ط ي ر ة فان انتهت ا ل م ر أ ة عرفت أ ن ه ا تجاوزت الحد ف إ ن انتهينا و أ ط ع ن ك م فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ترجع ا ل ح ي ا ة ا ل ط ب ي ع ي ة وتنتهي ا ل م س أ ل ة وانما النساء عندكم عوان العوان جمع ع ا ن ي ة و ا ل ع ا ن ي ة هي ا ل ا س ي ر ة ف ك أ ن ا ل م ر أ ة في ا ل بيت الزوج ا س ي ر ة يعني ليس لها الامر المتاح للرجل من التصرف في امرها هو هو المسؤول عنها وهو المتصرف في رزقها وكذا فمثل هذه يجب ا ل إ ن س ا ن أ ن يراعيها ويعني يبالغ في رعايتها ل أ ن ه ا ك ا ل أ س ي ر ة بين يديه لا يملكنا ل أ ن ف س ه ن شيئا أ خ ذ ت م و ه ن ب أ م ا ن ة الله واستحللتم فروجهن ب ك ل م ة الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا هذه و ص ي ة من النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يتقي الاله الانسان في المراه أ ة يتق ل ل ف يعني ه ا النبي ووصية الانسان الذي يكرم زوجته ويلين لها ليس ضعف بعض الناس يعتبر هذا ضعف بالعكس هذه و ص ي ة النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يشتكي الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان ا م ر أ ة ترفع صوتها عليه احيانا يقول فلما وصلت الى الباب فاذا ا م ر أ ة عمر بن الخطاب تصرخ عليه هذا الذي يخيف كل الناس ا م ر أ ة تصرخ عليه يقول فرجعت هو سمع صوتي ف ج ا ء ماذا ورائك قال لا خلاص ف أ ص ر عليه قال سمعت ياي اشتكي لك وشفت حالتك فقال هي تطبخ لي هي تخدمني هي تصبر علي ولا يجب عليها شيء من ذلك فافلا اصبر عليها فهذا من و ص ي ة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم ايها الناس انما المؤمنون ا خ و ة ولا ي ح ل ل ا م ر ء ما ل أ خ ي ه ما ل أ خ ي ه الا عن طيب نفس من ه قال العلماء حتى لو اخذ منه سواك ا بدون اذن لا يجوز ما ت أ خ ذ شيء من اخيك الا ب ي ذ ن ه لا ي ح ل ما ل م ر ء م س ل م الا عن طيب نفس منه الا هل بلغت اللهم اشهد فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أ ع ن ا ق بعض ف إ ن ي تركت فيكم فإني قد تركت فيكم ما إ ن أ خ ذ ت م به لن تضلوا كتاب الله أ ل ا ه ل ب ل غ ت اللهم اشهد أ ي ه ا الناس إ ن ربكم واحد و إ ن اباكم واحد كلكم ل آ د م و آ د م من تراب إ ن أ ك ر م ك م عند الله أ ت ق ا ك م وليس لعربي على عجمي فضل إ ل ا بالتقوى فالغى كل القوميات هذه القوميات الآن التي آ ن ا ل تمزق ا ل أ م ة وتجعل الصراعات ونرى الحروب من أ ج ل ه ا أ ل غ ا ه ا النبي صلى الله عليه وسلم الفضل هو للتقوى وليس للنسب الا هل بلغت قالوا نعم قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب هذا الكلام ليس فقط للحاضرين في ح ج ة الوداع لكل من لم يحضر الشاهد يبلغ الغائب أ ي ه ا الناس إ ن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فالمواريث لا يجوز التلاعب فيها م ح د د ة م ف ر و ض ة شرع الله عز وجل ا ل م ح د د لا يجوز تغيير ه ولا يجوز و ص ي ة في اكثر من الثلث اذا يريد الانسان يوصي يجوز له ان يوصي لكن لا يجوز ان يوصي ب اكثر من ث ل ث ماله حدد ه النبي صلى الله عليه وسلم في ح ج ة الوداع في خ ط ب ة الوداع و ا ل و ل د للفراش و ل ل ع ا ه ر الحجر اذا اذا ا م ر أ ة ولدت فالولد ينسب لزوجها واذا ثبت الزنا فلها الحجر الرجم ليس كما لعبوا ا ل آ ن في التشريعات ابدلوا شرع الله عز وجل بشيء اخر بالسجن وغيره النبي صلى الله عليه وسلم حدد الرجم واضح في هذا الموضن و ل ل ع ا ه ر ل ل ز ا ن ي ة و الزاني الحجر المحصن يرجم الامر محدد لا يقول احد ما في رجم وللعاهر الحجر من ادعى الى غير ابيه من انتسب الى غير ابيه او تولى غير مواليه المولى هو العبد الرقيق الذي يحرر فاذا حرر يقال فلان مولى فلان سيده السابق ح ذ ي ف ة لما حرر سالم عليهما رضوان جميعا فيسمى سالم مولى ابي ح ذ ي ف ة مولى ا ب و ح ذ ي ف ة فينتسب الى سيده السابق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى غير مواليه طبعا هذه ا ل و ل ا ي ة لها احكام ف ق ه ي ة ش ر ع ي ة ينبني عليها امور فقال من ادعى الى غير ابيه هذا التبني لغير في الذي حرمه الله عز وجل الانتساب لغير الاب او تولى غير مواليه فعليه ل ع ن ة الله و ا ل م ل ا ئ ك ة والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل الا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم فشهد والسلام عليكم و ر ح م ة الله هذه خ ط ب ة الوداع ا ل ش ه ي ر ة لخص بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أ ح ك ا م ا ل إ س ل ا م ليس كل أ ح ك ا م ا ل إ س ل ا م لكنه أ ك د على ا ل أ ح ك ا م التي يحدث فيها تلاعب كثير وينتشر فيها الفساد بين الناس في ذلك الزمان ف أ ك د النبي صلى الله عليه وسلم عليها يذكر بعض العلماء أ ن ه في هذا الموطن نزل قول الله تعالى اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا وقال بعضهم أ ن ه ا نزلت بعد الحجه هذه في الطريق في الطريق في عودته صلى الله عليه وسلم من الحج نزلت هذه ا ل آ ي ة على كل حال واضح أ ن ه مع أ م ر ح ج ة الوداع استقر أ م ر ا ل إ س ل ا م وانتهى الوحي انتهى التشريع لم ينزل بعد ذلك من ا ل ق ر آ ن شيء اكتمل ا ل ق ر آ ن اكتمل وحي السماء بحجته صلى الله عليه وسلم من س ن ة ا ل ع ا ش ر ة للحج بعد الحج عاد النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى ا ل م د ي ن ة ودخلنا ا ل آ ن في ا ل س ن ة الحاديه عشره ل ل ح ج ر ه